غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينوا بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِمٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله.